وإن الله لمع المحسنين ألف لاميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 يَعْلَبُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عن الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بالحق وأجل مسمي وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم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 كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركاء.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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ولقاء الْآخِرَةِ فَأُلَايَكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فسبحان اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيل الارض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آيات أن خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وهلوانكم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 اياته أن تقوم السماء والأرض بيمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات وال أرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلي في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم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 أن الله يبسط اللزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله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 هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالي عما تشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت. عيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الريح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا, ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله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 إلى آثار رحمة الله كيف يحيي أرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أن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 فَيَوْمَئِذِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضربنا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ, أن